يا ميسي صلح كرة الثاني. الله على جولاثو. جولاثو جولاثو جولاثو يا ميسي. اختاروا له ما شاكم. سموه كما تشتهون. فنان الشعب. موسيقار الملاعب. انشتاين كرة القدم. فلما فدكم فهاتوا عنوينكم وبرهينكم. مش ممكن يا ليو. في ليلة كسر كل الحواجز. يتعادل مع بانستر لوي. كهدف تاريخي للشامبيونز بطناش. يكسر في ومبلي بهذه الطريقة بهذه العجوبة من هذا المعجزة في هذا العصر.